بوك تو تريز دسمت ثلاثون ثلاثون رسترانا ديوي في المطعم اثنين في المطعم اثنين أبالسين السول لووزو واحد من فضلك واحد عصير تفاح ليمونادي واحد عصير ليمون من فضلك واحد عصير ليمون طماطو واحد عصير طماطم فضلك واحد عصير طماطم Es labprāt vēlētos glāzi sarkan vīna. Urīdu, ka es nebīdzin ahmar. Min fadlāk, ka es nebīt ahmar. Es labprāt vēlētos glāzi baltvīna. U Urīdu, ka es nebīdzin abjad. Min ka es Es labprāt vēlētos pudeli dzirgstošā vīna. U rīdu kanīnētā šampāņā. Min fadlāk, kanīnēt šampāņā. Vai tev gar šo zibis? Hel tu hibu samak? Hel tu samak? Vai tev šo lielopu gaļa? Hel tu hibu lehmel bakar? هل تحب لحم البقر؟ هل تحب لحم الخنزير؟ هل تحب لحم الخنزير؟ اس ڤالوس أريد شيئا بدون لحم من فضلك شيء بدون لحم اسفالوس دارزينو بلاتي اريد طبق خضروات مشكله من فضلك طبق خضروات مشكلة اسفالوس كوتكو اسكو نيبوتو شيئا لا يحتاج لوقت طويل من فضلك شيء لا يحتاج لوقت طويل ڤايوستو <تصفيق> هل تحبه مع الأرز هل تحبه مع الأرز ڤايوستو <تصفيق> هل تحبه مع المكرونه <تصفيق> هل تحبه مع المعكرونه ڤايوستو <تصفيق> ڤيلاتيس هل تحبه <مع> <تصفيق> مع البطاطس هل تحبه مع البطاطس؟ تس من جرشو لا يعجبني طعمه لا يعجبني طعمه ايديمس ار اوكست الطعام بارد الطعام بارد توب اسن بسوتيو لم اطلب هذا ما طلبت هذا visit 2de for the book and the texts